أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا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 وَأَادَيْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي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 أفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْنَ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ ضَبْطُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَاعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوَاعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّهُمْ مِنَّا أُوْذَارَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ القوم فقرفنا فكذلك ألقى السامري.